وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُنَّ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُو الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ إِن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 ذلك أدنى أن تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريد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 وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُنِكَ حَفَّ إِنَّ أَنَاسٍ مِنْهُمْ رُشْدٌ فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إِسْرَافًا وَبِدَاةٍ أَيْ يَكْبُرُ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَمَاءِ وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَاللَّيْخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُ اللَّهَ وَاللَّيْقُوْلُ قَوْلًا سَدِيدًا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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا فِيهَا فيها وله عذاب مهين والتي الْفَاحِشَةَ الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذِينَ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِمْتَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابِ الرَّحِيمَ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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني توبة الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أنيما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذبوهن ولا تعظنوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه بالمعروف فإن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُم مِّنْهُنَّ نِصْفَ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ فَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أضاعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم وربائكم التي في حجوركم من نساء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 يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنا الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أيتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عند رضى منكم ولا تقتلنوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما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 نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ولا تتمنوا ما في الظل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب من ما اكتسب وللنساء نصيب من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 وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إِن يُريدَ إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا رسول لو تسوابهم الأرض لو تسوابهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كُنتُم كنتم أَوْ او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أن فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورا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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورأينا لي بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وأسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى لكان خيرا لهم وأقوى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 سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدَنَا إِلَّا إِحْسَانَ وَتَوْفِيقَ أُلَّا إِكَالَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ اللَّهَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعْدْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعْدْهُمْ وَكُلَّهُمْ فِي أَفْوُسِهِمْ قَوْلٌ بَلِيغٌ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 ومن يطع الله ورسوله فؤلاء مع الذين انعم الله عليهم فؤلاء مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّمِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُنَالَى لِهَا أُنَالَى الْقَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ حديثا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 فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وقيل أَفَلَا يتذبرون القرآن أَفَلَا فلا يتذبرون وَلَمْ ولو مِنْ من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 فقات الفي سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأسى الذين كفروا والله أشد بأسه وأشد تنكيلا مَن يَشْفَع شَفاعة حَسَنَةَ يَكُل لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَع شَفاعة سَيَأَةَ يَكُل لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا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 فَإِمَّا تَوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصُونُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقًا أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صدورهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السَّلَمَ فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً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 وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَه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 وَسَاءَت نَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأَنَّى لَكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ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 مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين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 وَالْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّ فَلْيُصَلُّ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْتَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً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 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جُنُوبِكُمْ فإذا قمأناتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتضاء القرون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمونكما تألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمونكما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا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 ومي يكسب إثمًا فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيمًا ومي يكسب خطيئةً أَوْ إثمًا ثم يضم به بريء أم فقد احتمل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 وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم فلا يبتك أن آذن الأنعام ولا أمرنهم فلا خلق الله وَمَن يَتَّخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا ضرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 ومن اصدق من الله ومن اصدق مِن الله قيل لا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوء ان من يعمل سوء بِهِ وَلَا يَجْدَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِلْيَوْمِ وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَمُؤْمِنٌ فَأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِمَّن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ وَاتَّبَعَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَلِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيفًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولداني وان تقومون لليتامى بالقسط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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا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 وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ بَيْنِ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أُنَاء وَلَا إِلَهَ أُنَاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 يسألُك أهلُ الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهراً، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم.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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسا تكليما سبحان الله رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما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 ان الذين كفروا وظلموا لم يثن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم لم طريق جهنم خالدين فيها أبدا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 لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ يُقَرِّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا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 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزل إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه